وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في طلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم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 قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٌ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِن أَلْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَ أَن تَصُدُّنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم سرّوا على من قبل أن يأتي يوم. من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نج بدعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 شرابيلهم من قطران، شرابيلهم من قطران، وترشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب.